كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النار معاشا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 129. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا 117. ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا 118. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكلبوا بآياتنا كذابا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 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً أَمِن رَّبِّكَ عَطَاءً ۚ إِنَّ الْحِسَابَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنُ لَا يَمْلِكُونَ منه خطابا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 إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْهُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم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 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلَّكَ هل إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَلَّبَ أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء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 إنما أن تنذر من يخشى كأن لهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم مَسَّ سَبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَغْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ أَصَبَّ بِالنَّلْمَ أَصَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ وعدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَانٌ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم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 انقشط واذا الجحيم سُعرت واذا الجنة اذلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوارل كل نس والليل اذا عصى والصبح اذا تنفس انو لقول رسول كريم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 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَ السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ وقدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكربون بالدين وإن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 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخطوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم العين يشرب بها المخربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء امالون وما انسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارام دِيكٌ غُرُورٌ الْثُّوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن كَانَ كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليب إلا الذين آمنون وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات القروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود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 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فِي تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق نجم ساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِبٌ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِدٍ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 17. ونعلم الجهر وما يخفى 18. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 19. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت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 هل أتاك حديث غاشيا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنيا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من ج يمائِذ مَة لصه راضة في جة العالة لا تسمم فيعَ غ فيه عن ج فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيصر إلا من تولى وكفر فيعلبه الله العذاب الأكبر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 أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاموا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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم أَلَا أُقْسِمُ بِهَادَا الْبَلَدِ وَأَنْ تَحِلٌّ بِهَادَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَنْ لم أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٍ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ 113. الذي مسغبة يتيما دا مطربة أو مسكينا دا مطربا 114. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا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 فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَيْسِرُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وإن لنا فأنذرتكم ناراً تلى الله لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والرحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كلب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئا فليدعو ناديه سندعو الزبانية لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم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 امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فكين حتى تتقي يوم البينه رسول مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمًا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها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 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربهم بسم الله الرحمن الرحيم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 فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْطَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَادِيَاتِ رَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودِ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 117. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل من في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير 118. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعين المنفوث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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوِيَةِ مُتَّكِئَةٌ صُرُحًا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِضَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ سُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لترون نلجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر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 كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة نار الله المنقدة التي تطنع على الأفئد إنها عليهم مؤصدة في عمد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 هيجاتم من السجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لآفاق قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف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 فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُرُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ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 سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيذها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 أؤمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته انا الليل واطراف النهار وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم